أسف يا تلك التي حملت هنا الآيات قلبي يبارك الانتصاف منارها في كتاب ربك سعد قلبك آتي نصف الكتاب بصدرها يا سعدها تلك التي حملت هنا الآيات قلبي يبارك الانتصاب في منارها بكتاب ربي سعد قلبك آتي النصف يعني أن قلبك طاهر فلتكملي لم يأنصف حياتي يا بنت عبد الله أنت كنجمتي والنجم لا يأوي إلى الظلمات لم ياء هذا قول ربك جنة فلتثبتي في السير للجنات هذا طريقك كله من ربنا مسكن وأنت أزاهر الطرقات عشرون عمرك والحياة جميلة للقارئ التالي مع الإخبات عشرون قلبك قد حوى نصف الهدى يا فرحة سارت إلى فرحاتي هذا دعائي أن تتم حفظه والله يسمع خالص دعواتي حصنت قلبك بالكتاب وأيهي لم يأيا وجه السرور الآتي لم يأيا وجه السرور الآتي